والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وامره في وبال اللهم اشتد وطأتك على عدوهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف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 وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى وخذ بناصية للبر البر والتقوى اللهم أصلح لهم البطانه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت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 أنت الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم, أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وجودك ورزقك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 ويقينا صادقا حتى نعلم انه, أنه لن يصيبنا الا ما كتبته لنا وان ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وان ما اخطانا لم يكن ليصيبنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نعوذ بك مما نخاف ونحذر اللهم إنا نعوذ بك مما نخاف ونحذر ونعوذ بك اللهم من كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام أنت عيادنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ يا من دلت له الرقاب وخضعت له الأعناق نعوذ بجلال وجهك نعوذ بنور وجهك وجلالك وعزتك وقدرتك من خزيك, وكشف سترك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم نسالك عيشه هنيه ونفسا رضيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضح يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسالك اللهم ان تجيرنا في هذه الليله من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اختم بالسعاده اجالنا اللهم اختم بالسعاده اجالنا وحقق بالزياده اعمالنا واقر بالعافيه غدونا واصالنا لا حول ولا قوه لنا الا بك لا حول ولا قوة لنا إلا بك نبرأ اليك من حولنا وقوتنا ونلجأ الى حولك وقوتك اللهم فخذ بأيدينا واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة اللهم فانا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا وتبلغنا منانا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم